بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس لو دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبراً جميلاً إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يوما تكون السماء كالمه و تكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميماً يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظا نزاعة لشتوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأو 122. وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين 123. الذين هم على صلاتهم دائمون 124. والذين في أموالهم معلوم للسائل والمحروم والذين يُصَدِّقُونَ بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأون والذين هم لفروجهم حافظون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 الذين قم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفوا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل أمر إدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن لا خير منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى لا قوموا الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سرا 119. أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كان